سام طلها شفان كأني ما وصلت ولم تصل كأني لم أدع. انا انسى من باضي ومني كان ما لن سموت لا ما وصلت